لا تظن غايب مهدينا مغاب لا تظن غايب hayy din hayy nima wa aayish binar intizar امرنا يا مهدي على العهد تلقانا انت آمر يا مهدي على العهد تلقانا ما اني حابل احنا ولعب شي انكفانا المهدينا ويصف الاحساب لا تظن غايب مهدينا ما لا لا لا تظن غايب مهدينا ما بعد لا تظن غايب مهدينا ما, ما, ما عايش نار انتظر انتظر ويانا الشعر السيد عبد الخالق اي عايش منار <تصفيق> انتظار لابسينه جفانه ما نهاب المتن و لابسينه جفانه هو المهدينا ويصف الاحساب لا تظن غاية لا لا لا لا لا لا تظن شيء بوجوده انتظر شي يشه هاي كلها جنوده انتظر العباس ظلت عنا نهر موجوده رايه العباس ظلت عنا نهر موجوده وينك وينك هذا العباس عباس ظلت نهر موجوده بعد بقى... اعلى يوافي وعوده وان مهجه بالدار الفجر ووعوده رايتك تسال وتريد الجواب لا تظن لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا نمر لا نشك بوجوده لا نشك بوجوده انتظرش يا في شهر وهاي كل هجنوده انتظرش يا في شهر العباس ظلت على النهر موجوده رايه ال خالي يوفي <تصفيق> وعوده نعرف يلي ضدنا ونفتك متفكي احنا نعرف يلي ضدنا مفتك متفكي راه كان يتصور الشي عتخاف من تفجيره كان يتصور الشي عتخاف من تفجيره غير ما عند يلي ضدنا واحنا اهل الغيره غير ماعد ولا اهل احنا صحنا على المشانق بس على الاولى غيره احنا صحنا على المشانق بس على الاولى صيح صيح صيح احنا صحنا على من الحرق والبعض بعد بعد لا سماحي اليوم الحرق والبعض لا تظن لا تظن خائل خدينا مغا لا تظن خائل خدينا لا تظن خائل خدينا مغا نحن نعرف بلي ضدنا ونفتك تفكي تقيم تفكيرا كان يتصور الشيعة تخاف من تفجيرا كان يتصور الشيعة الف وارمعمية شنة ما تركينا كان يتصور الشيعة تخاف من تفجيرا غير ما عند لي ضدنا وحنا أغلنا احنا صحنا على المشانق بس على احنا صحنا لا سمح لا ig'in alti o'ldu abla fata illa alayna va xali mot haqiq a fata illa alayna صبن على اعداه يبقى المنتصر والقائد والله يا صبرنا وساعد يشد ساعد والله يا صبر <تصفيق> حي على الجهاد وصوت يا واحد نادي حي على الجهاد وصوت يا واحد <تصفيق> واظل على اليوم يا المهدي ما اطاب فتاه الا الا علي يموت عالي عالي يموت لا علي يموت الهبيك لعفتاه الا الا علي علي يموت الحاق اصبن على اعداه يبقى المنتصر والقاعد اصبن على والله يا المهدي bin sober اي boundaries والله يا الكني ويل مهدي والله يا المهدي يا الكني والله يا الكني والله يا الكني والله يا الكني والنovic والله يا الكني والله يا الكني اللي è الكني والله卵 وقل على احنا يتحلل دمانا بادي نبحاكي ابحاكينا عاددا بالشيعه صاح وبس علي والينا هذا جنب الشيعه بس علي بس علي والينا الصبر مال منه تدري واحنا ما ملينا. الصبر مل لي انا الصبر مال ya rahbina yinadi wain ya mahdina kul jarh bina yinadi wain ya mahdina kul jarh bina yinadi wain ya mahdina ya manadina nam tdum alahtat ya manadina tdum alahtat la tdum ghaib احنا يتحلل <سؤال> دمان هذا اللي بحكي اوج اوج حلبي احنا يتحلل دمان يا هذا دم الشيعه صاح وبسعل بس حريوه هذا هذا دم الشيعه صح Can we been going down yourself? We were not here Will you be on our wall? What are we doing? How did you live? How did you live in a hallelujah? Yo women, Hochul 196 Haveri Hay ana la tithn ghaib la tithn ghaib hadi nama la tithn ghaib hadi nama ay nubqa wayl al intidharak bas na'd njuma bas na'd njuma bas na'd njuma nubqa wayl al intidhar bas na'd njuma وحنا يا يوم يمر نقول باكر يومه وحنا يا يوم يمر نقول يا يوم يمر نقول باكر يومه احنا عالحق ماسكت تعيش بينا همومه احنا عالحق ماسكت تعيش بينا همومه يومك المجروح والن لا تصدق نومه يومك المجروح <تصفيق> لا <تلومونة للونا> تصدقوا لا لمونة للون <تصفيق> اسف لا لمونة للون اسف لا تظن <تغنى صفيق> لا تظن ضايع هدينا لا تظن <تصفيق> نبقى وليل الانتظارك بس نعد نجومه نبقى ويل الانتظار بس نعد نجومة احنا يا يوم اليمر ننقول باشر يومة احنا يا يوم اليمر ننقول باشر يومة بعد بعد قول احنا يا يوم اليمر نن Fati Clayore static utzahu si nataj utzah uzah uzah tax Jetztah ik baikuzah Nósy منat ascendrat timofah squishy a Michalizvil?a yeah Zahra Mahin saat maa naSeh huseyna ...thea sea genea ...oh,a ...apadulahu ala já facta.exe ...vea,ha qahni,ha maa na اي ابدو الله يا زهراء ما ننسى <تصفيق> حسين حسين حسين حسين حسين حسين للموت حسين حسين